وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونا وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحلى لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أرادا النبي إن أرادا النبي أي يستأكحها خالص تلك من دون المؤمنين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 وَمَا لِبَتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يؤذن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا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 ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء وَلَا ولا نسائهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا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 فقد احتملو مهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبو جههم في النار يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فَأَضَلُّوا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنا.